<متصفيق> غنوا الحبيبي و ق د م و ا للتهاني في عيد ميلاده عساها مئه عام افرح حبيبي واطلب اغلى الاماني ا ل ل ي ل ة يا عمري تناديك الاحلام ت ع ا م ث ا نقض ي ساعة ل ي العمر في حب ونيام انسى الهموم اليوم واضحك عشاني والله ا بتسامى منك ت س ع د ي الفرح نساني هموم و ل ا و ج م ع افكاري والاعجاز نساني من فرحتي معذور والله م ل ا احتر و ش ه د ي غ ا ر الاغاني ي وبهدي ب ق ل معك ا ل ه واطلب و ا من الله يا حبيبي عساني ما أ ن ح ر م من بسمك